ثَُّ يُقالوا هذا الذي كُتُمْ بِه تُكَذِّبُون كَلل إِ كِتابََ الأأَبِارِنَ فِي عليّينَ وَمَا أَدْرَكَمَا عِلليونَ كِتابُ مَرُّون يَشْهَدُهُ الْ المُقَوَّبُون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 وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائكِ يَنظُرُونَ ثوي بل الكار م كان